فَكَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ غَنَمَدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة لَهُم لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترأنا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا